الغير بابك للمؤمن بباب <تصفيق> يا خائراً <تصفيق> يا يا خير من تسمو به الألقاء قال المؤمن باب يا شوق نورك في الدنيا عذب في يا انت يا هي في الخلائق جنه وكتاب